قُلْ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا عَلَىَّ لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أُبَلِّغَ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا آتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة بذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى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 لنريك من آياتنا الكبرى إذهب إلى في العون إنه طار قال رب شرحي صدري وييسر لي أمري وأحل العقدة من لساني يفقه قوني وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي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 قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مروة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن قذ في التابوت فقذ في اليم فليلقه اليم بالساحل ليأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة من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 فَأَتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعْنَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبُونَ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى إِنَّا قَدْ أُوْحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَلَابَ عَلَى مَنْ كَلَّبَ وَتَوَلَّى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 فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا يُخْلَفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سِوَا قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى قَالَ لَهُمْ ساوي لكم لا تفتروا على الله كذبا لا تفتروا على الله كذبا فيصحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمر بينهم وأسر نجوا قال إنها ذلك ساحران يريدان أن يخرجاكم يريدان أن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 إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وجوسا قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وألقوا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا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 جنات عدن تجري من تحتها الانهار جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر أبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من الأم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى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 قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك أنقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي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 خالدين فيه وساء لهم يوما قيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر لمجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقه إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمَا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا طَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتَى يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الْدَاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همزا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له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 لذلك أنزلنا القرآن العربي وصرفنا فيه من الوعد وصرفنا فيه من الوعد لعلهم يتقون أن يحدث لهم بكر فتعال الله الملك الحق ولا تعجب القرآن من قبل أيه وَالَّتِيْ قَضَى إلَيْكَ وَحْيٌ وَقُرْبِي زِدْنِي عِلْمًا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِلَّا قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ إِسْلُوْدُ لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلَّا إِبْلِيسَ أَبَا فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّهَا ذَعْدٌ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَنْ لَا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم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 قاله بطعمها جميعا بعضكم لبعض معدو فإنما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عنكني فإن له معيشة ضلك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 وسبح بحمل ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فسبح وأطراف النار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به من أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه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 ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبل لقال لقالوا ربنا لولا لا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك من قبل أن نضل ونخذأ قل كل متربص فترابط